Én möbtagyáj, én hibb, minden alkalom. Ojáj, mondj, hogy én hibb, én gyály, mert te vagy, aki كل minden a körülötted. a a خذاني من مكاني دي بر المجرة وهو الحبيب بركا حبالي عاجبني حالي خيران ما بي وهو, وهو من تضحك شفاتك أخي ضاعت عمري كلنا بسبب وجودي انت وانت ثم انت خدني بعيد وزيد وعيد وقتي الله يا فيك رتاح ماني عاجبني حالي غير انا ما بي هواه من تضحك شفتك اخ يا حلاقتك 企画